بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مبين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 لَئِن سَمِعْتُموهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا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 أنتم لا تعلمون ولو لفضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان.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 الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتر أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتون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 إن الذين يرون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم أنسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون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 أولائك مبرأون مما يقولون لهم موفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تَا تَسْتَأْنِسُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن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 فضله والله واسع النعيم والينصاع في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب من لا ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم مما لله الذي لا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغو عرب الحياة الدنيا وَمَن يُكرهنَ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكراهِهِنَّ غَفورٌ رَحيمٌ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 والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب او كظلمات في بحر اللج يجشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب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 إن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاة وتسبيحة والله عليم بما يفعلون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 لقد أنزلنا آيات مبينات، والله يهدي بين يشاؤ إلى صراط مستقيم، ويقولون آمنا بالله. Dan Rasul, wa'atagna, ثم يتولا فريق منهم من بعد ذلك. و ما بالمؤمنين. و إذا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 Faizul, wa qusumu bilahe jahd aimanim, la in amr tawm la yahrujun, walla tukusumu taatum ma'arufah, ما تعملون ولأطيعوا الله وطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا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 قبلهم ولا يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدل من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.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 وأن يستعففن خير اللون والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلون أو بيوت آبائكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. 17. أو, أو بيوت أخواتكم 18. أو بيوت أعمامكم 19. أو بيوت أعمامكم 20. أو بيوت عماتكم 21. أو بيوت أخواتكم 22. أو بيوت خالاتكم 22. أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا